وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا ثَرَوْهُ مُصَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَثَرَوْهُ مُصَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّ اكَلاَ تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلاَ تَسْمَعُ الصُّمَّ دُعَاءً إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ إِنَّكَ لاَ تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلاَ تَسْمَعُ الصُّمَّ دُعَاءً هي ذي العمى ضلال فيهم وما ان ترى ذي العمى ضلال فيهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون اللَّهُ الذي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةَ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, يخلق ما يشاء وهو هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُخْتِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ فَذَلِكَ كَانُوا يُكَذِّبُونَ كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيَوْ مَئذِرِ الل يَمْ فَعُرِ الَّذينَ غَلَموا مَعَذِرَةُهُم وَلهُ وَلَقدَد ظَرَبََالِ النَّاسِ فيِيهَا ذَلقُرآنِ مِن كُللِّمَسَل وَلَقدَد ظَرَبَناَالَِّاسِفهَا ذَلِفُآنِ كُلّمَسَل وَل إ جتَّهُ بآيَةِلََبُولًاَّذينَ إن أنتم إلا مبطلون ولئن جدتهم بآية ليقولن فالذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون